صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الذي ويسل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين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 when the fountain came into temple They told them, Our Lord found our pleasure from you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 يُنَشِّرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ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 and they وَهُمْ have owning произлось and they will be in their身 isn't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 إنهم انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابد وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بنو عليهم بنيان ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على have fallen عليهم their سيقولون we الرابعهم كلبهم ويقولون to سادسهم كلبهم They will and they say, seven and eight of them, their heart say, Lord, I know by many of ولا تستفت فيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلِ الْعَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا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 وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إليك مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زِينَةَ الْحَيَاةِ الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوى واتبع هواه وكان امره فرطا وقل الحق من ربكم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 وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهِ بِأْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا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 ودكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل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 and لصاحبه وهو يحاوره his friend, and he is trying ودخل say, وهو ظالم لنفسه قال ما you, and This هذه never وما And I don't ولا that the ربي is true. And منها I قال له صاحبه وهو يحاوره he بالذي خلقك to بالذي خلقك من تراب ثم من what ثم created? رجلا But He is Allah, أُشْرِكُ and I am not alone with my Lord. And if لا is no بالله only ترني Allah. If you see me, I will be less than you, and I will be ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَا يَتُلِ اللَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ وَاضْرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ مِنَ السَّمَاءِ كَمَا إِنْ مِنَ السَّمَاءِ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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا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 and put the book out, so you can يَا the مَا who are blinded from what they are in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 بئس للظالمين بدلا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا And the day he says, ''Nadu shurakai'a allatheena z'aamthum'' ''fadahau'um'' ''falem yastajibu'ulahum'' ''wajajalna bainahum maubiqa'' ''wara'a almujerimu'un annaar'' فظنوا انهم موقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أي يؤمنوا إذ جاءهم الهدا ويستوفروا ربهم إلا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 بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا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 فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه, وعلمناه من لدنا علما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 فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينه خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم اقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فابوا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 ويأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا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 وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تَسْطِع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً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 قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّا قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوه فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردم اتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا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 الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني أولياء دنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا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 So كَانَ was going to return to the meeting of His وَلَا then he رَبِّهِ do الله